إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدن قوم الفاتقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أغلب ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارتيات وديكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في ثبيت الله بأموالكم وأفسكم فَلَكُمْ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أمصار الله فأمن الطائفات من بني إسرائيل وكفر الطائفات فأيذنا الذين آمنوا فأيذنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين